تموج بحار النغم بالعديد من لالي الالحان توارت في غفله من الزمان عن ملاحظه الاذان والغواص يجمع لكم بعضها الان في عقد بديع الألوان غواص في بحر النغم غواص في بحر النغم صهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي اصدقائي المستنين اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامج عواص بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي جاء الموعد مع أهل الهوى يا ليل لما نقول بيرم وزكريا مع كلثوم لازم نذكر الكثير والكثير من الأغاني اللي قدموها الثلاثة دول سوا لكن لازم نذكر هنا في الأول قبل موكلسوم لازم نذكر فكر بيرم الغنائي الشعري وفكر زكريا الموسيقي اللي ادونا او اللي ادو في الحقيقة عجينة يمكن تشكيلها يمكن ان تطوع لصوتها العبقري علشان يتحقق السلاسي المطلوب لاغنيه نجحة مش نجحة كمان اغنية كلاسيكية اغنية تراثية اغنية تظل على القمة واكاد اقول لا تتزحزح عن القمة نفتكر مثلا القهات نفتكر حلم نفتكر الأولة في الغرام نذكر يا عيني عين بالدمع وافيني نذكر في, محي... في نور محياك الهاني يسرني اشديلك الالحان اغاني كتير كتير كتير آآ آآ يمكن الحصر كده بالمخ ما يسعفناش لازم نقعد ونكتب ونشوفه ونقوله نعيد يعني خلاف غنوتنا بقى نمسك عم بيرم ل... في هذه الغنوة حدوطة خاصة جدا اولا من اول ما من اول ما نقرأ الكلام نبص على الكلام كده اهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوا يا ليل صحبة وانا معهم طيب من اللحظة الاولى نحن امام شاعر ذا معجم أو, أو, او له معجم خاص به بمعنى اهل الهوى يا ليل الحبيبة المغرمين فاتوا ايه بقى مضاجعهم سابوا سرايرهم ما كان يقدر يقول كده على فكرة كان يقدر يقول اهل الهوى يا ليل سابوا سرايرهم او اهل الهوى يا ليل سابوا مراتبهم يقول لي يقولوا لكن لانه بيرم اختار اللفظ العربي مضاجع وهي جمعة مضجع المكان الذي يطجع فيه الانسان الذي ينام فيه طيب. يعني ايه سابوا مضاجعهم يعني مش عارفين يناموا كل اهل الهوا دول مش عارفين يناموا وتجمعوا يا ليل كلهم اتلموا مع بعض ده خيال بيرم صحبة وانا معهم ليه ما قالش معهم فكرك ممكن, ممكن يقول معهم هو استغل هنات العمال المصرية استغل ارادة العمال المصرية في كسر, في كسر حروف العربية لا تكسرها علشان يحقق روي يحقق قفية المضاجعهم يبقى معهم يعني مضاجعهم ونامعهم لو قال مضاجعهم ونامعهم بازت وبقى شكلها مش حلو طيب هنخش في طرفين جايين لمعادلة لطيفة في هناك من يطيل الليل يطولوك يا ليل واخرين يقصروك يا ليل سواء, دول أو سواء هؤلاء او اولئك اللي بيطولوك او اللي بيقصروك بيقصروك ويطولوك من اللي بيهم من البلوى اللي جواهم من العشق اللي جواهم وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم بعد كده نتفرج على المجموعتين المجموعة اللي بتطول الليل والمجموعة اللي بتأثر عليها الليل أو المجموعة اللي بيطول عليها الليل والمجموعة اللي بيأثر عليها الليل نخش على زكريا في هذا الجزء زكريا كان دايما الرغم نظر بتقول اللازمة ما لهاش لازمة يعني أصر في المزيك. معاك صوت بيغني أنت هدفك الغناء في أساس الأمر وليس هدفك الموسيقى هنا على وجه التخصيص. إذن هنلاقي المقدمة الموسيقية قصيرة مقام النهواند على فكرة في على مدى الغنّو بيدور في مقامات مرتبطة أو موسيقى النهواند يعني بنشوف الرصد، بنشوف سيكا، بنشوف بياتي النوى اللي هو الدرجة الخامسة من النهواند هو أحد درجات البياتي يعني. بنشوف الصبا على نفس الدرجة درجة النوى يعني أصلًا هو بيلف في المقامات. القريبه اللثيقه بالنهوان اسلوب عم زكريا في التلحين اسلوب بسيط ومتجاور وتسمع يعني تلاقي الجمل مبنيه على كتاف بعض مش مش جمله لفه وجمله بتتعدل وجمله بتعوجك وجمله لا بني جنب بعض الراجل وببساطه جدا وتبص تقول ايه يا اخويا البساطه ايه السهوله اللي هو بيشتغل بيها دي وتيجي يا جدع تغني تلاقي الحكايه معقره بشكل بجد والله يعني تلاقي كل صناعة الغناء العربي متركزة في الكم جملة البسيطة اللي هو حاطيتهم دول ما تفهمش ازاي ومنرجع لكلامنا تاني مقدمة موسيقية قصيرة بتنتهي بنا الى دخولهم وكلسوم واول واول ايه واول مش هقول اختبار لا لا واول نجاح لقدرات زكريا التعبيرية اهل الهوى وراح ساكت يا ليل الحركة دي يا هنا دي دي كأن مطربا ينهي موالا كأنه بيقفل الموال هي صحيح بتفتح, بتفتح الغنوة لكنه حب يشير إلى يليل بمعنى الموال هنا جنب يليل الأصلية اللي هي وبيكلمه الشاعر يعني حيث هتحدث مع الليل هنا لعب على الاتنين يعني قال لنا أنها بتكلم الليل وقال لنا هيكون في مواويل جاية هيكون في قدرات جاية أو هيكون في كثرة من الموالجه اللحن تقدر تقول عليه لحن مفندق مفندق يعني ايه يعني مش مش مقفول يعني سايب دايما فراغات للمطربه الجباره اللي قدامه دي تنطلق وتسيح وترتجل ده ده اللي اقصده هنا بمعنى مفندق اقصد سرح بالظبط هو ده التعبير لحن برح. سرح سرح في مكان واسع للحركة المستقلة اذا دخلنا نهوند من اول يطولوك ويقصروك روحنا الرصد لحد شكواه ولم يتكلم احنا في الرصد لحد ما حنلتقي بعد كده ونكمل عن السيد ام كلسوم دي كانت الوصلة الثالثة بيقول لنا كده الاذاعي الكبير حسني الحديدي الله يرحمه بيقول لنا دي الوصلة الثالثة الوصلة الثالثة دي ساعات كتير تساوي على رأي اخوانا ومصريين المصرح يقول لك مجري ليلة دي مجري. يعني خلصونا بسرعه يعني طب كانت ساعه تاخدها في نص ساعه ولا ساعه الا انما دي وصلة ثالثه بقى من الوصلات اللي هي من السلطنة والفرقه من السلطنة والناس من السلطنة والقعده منصوبه وحلوه ورايقه والناس بتضحك كل الناس مبتسمه الفرقه دي مبتسمه كده تحس بعزفها مبتسم ودخول مكلسوم دخول مبتسم والله يا العظيم الاول ما سمعته احنا سمعنا برضو يجي ست شرايط قال لها اول ما سمعت الدخول ده قلت لا لا هنا هتحصل قصص وكان يعني عادي اسمعه القصص اللي الدخول اذا متسلطن هي مبتسمة ونوية علنية وتقول لي صوتها راكز اقول لك طبعا راكز غنوتين قبل كده مديها هيجي ثلاث ساعات غنى فصوتها فاتح وفي اعلى درجاته وده حباب من اول لحظة ما صبرتش علينا الست مكلسوم خلصت المذهب وراحت مرتجلة شوية في اهل الهوى عجب عينك ما تشوف الا النور من فوق ومن تحت ومن الوسط ومن مطرح ما يعجبك وخد مزيكا وخد أفلات وخد سحب سوكسي خد كل اللي تحب تتفرج عليه في الغناء المرتجل الحر اللي وراه عقل ووراه موهبه ووراه اقتدار مش موجودين غير مسبوقين وأعتقد أنه يصعب أن يتكرر الفرقه الموسيقيه باين جدا ابراهيم عفيفي كالعاده ناس كتير تقول لي معنى ابراهيم عفيفي العجب يا اخوان ابراهيم عفيفي ده آآ آآ عنده ثلاث حاجات اعتقد انهم برضو صعب يتكرروا في عازفين كثر اول حاجه سرعة, الفعل. سرعه رد الفعل سرعه التلبيه بمعنى هو ماشي على رتم لو كانت سته مكرسوم ارتجلت واللي سبب اول اخر وقع منها الرتم أسرع من من يتحقق له رد فعل يلم نفسه ويروح عادل الرتم مرة تانية إزاي ما تفهمش يعدل الرتم مرة تانية وحكيت لكم أنا حكاية أما قالت إبراهيم عفيفي بيسترني بمعنى أنه ما بيخلينيش ققع أو ما بيخليش فضيحة تحصل على المسرح نمرة اتنين جواه مترونوم جواه آلة قياس سرعة لا تهتز لا يهتز إطلاقا سرعته ثابتة مهما تشألب هو دي اللي هي نمرة ثلاثة إنه وصل من التكنيك بتاع الرق لدرجة إنه بقى أكروباط بقى لعيب أكروباط على الرق بقى بيعمل حاجات توقع على القلب أنا بقيت أ أ بقى بسمعه وأقول إيه يا نهار بيض حيوقع حيتلمس زي ده فجأة تلاقيه نط نط عدل نفسه إزاي ما تعرفش وكأنه مفكر وكأنه دارس وكأنه أنا متأكد إنه كان كده يعني بيكون عارف هو ناوي يعمل إيه الثاني الباين جدا في الفرقة عبده صالح وهو يبادل المكلسوم ابتسامة بابتسامة على الأنون يبادلها الضحكة بالضحكة يبادلها الحركة بالحركة متسلطا قوي قوي في حالة من أعلى حالاته شخصية الثالثة أحمد الحفناوي نفس الحكاية قوس مبتسم صوابع مبتسمة تتبادل مع مكلسوم البسمة والضحكة والحركة الموسيقية أصدقاء المستمعين هتسامحوني لو ما نكمل كل الغنوة لأنه الغنوة حلوة والكلام كتير ومليش نفس نفسها منتج منها حاجة فتعالوا نبتدي من أول تقديم حسن الحديدي لأهل الهوى يا ليل وها هي دي التقة الثالثة ثم تنفرج السطارة عن أم كلسون وسط الفرقة الموسيقية أهل الهوى يا ليل كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا احمد Thank <laughs> you. انا غاومت و اتغان ما يسير الأهل خل متكلم واللي كتم شكاوى ولا متكلم. الله الله الله الله الله الله الله والله العظيم صدقوا بالله ان انا ساعات بيجي مزاج ازعق زي الناس اللي بتزعق يعني يعني لو بايدي الحكاية كنت انا كمان زعقت زي الجمهور اللي قاعد يزعق ده انما في اللي فات بقى شفتوا التربيه شفتوا شفتوا شفتوا شفتوا, شفتوا المشايخ شفتوا بيربوا ايه ادي ادي القران ادي التلاوه وادي الشيخ ابو العلم محمد وادي ابوها وادي الشيخ زكريا شفتوا الحروف شفتوا مضاجعهم الضد الضد ما فيهاش لبس ازاي قريب كان في <تصفيق> كان في واحده بتغني مصر تتحدث في احد القنوات فبتقول ايه نحن نجتاز موقفا تعثر الاراء فيه وعثره الراي ترضي يا بنتي ترضي ازاي وعثره الرأي ترضي اذا هناك ترقيق وتفخيم في التاء والراء وهناك الضد والدال حدش قال لها حدش يقول لها طب حدش يعلمها حدش ي... واحدة تانية فرقه كده بتقول مس تتحدث عن النفسيه تقول لك لا انا ينقدر الاله ومماتي لا ترى الشرق يرفع الراسه بعدي يرفع الراسه معقولة يرفع الراسه يعني الحقيقه ينبغي أن نضع ده في اعتبارنا ونحطه تحت انينا وجوه ودنا وجوه قلوبنا دي لغتنا ولازم نحافظ عليها ولازم نعلم عيالنا ينطقوا ازاي يا اخوانا الجزء اللي بعد كده قلنا هيقسم المسألة احنا شوفنا اول ناس فيهم كثير القلب شف كثير والنبي دي برده بيرم قوي يعني كثير القلب القلبه مكسور القلبه مجروح القلبه متقطع واللي كتم شكواه ولم يتكلم دي نوعية دول النوعيات اللي هي بتتعذب واللي بيطول عليها الليل يعني واللي قاعد بعد الحبايب وحده وبات حزين يشكي هيامه ووجده فرجوا على المكنسومة بتقول هيامه ووجده دي برضو اشكال تاني خالص يشكو ولا مخلوق سمع شكواهم الا الكواكب في السماء سمعهم مرة اخرى رومانسية بيرم الخاصة يجمع بين عناصر الطبيعة والبشر في تجاربهم الخاصة يشكون حدش بيسمعهم الا الكواكب وبعد طول الليل تعود لهم يا ليل وكأن الحياة ما فيهاش نهار وكأنهم في ليل طويل مستمر هنا طبعا عم زكريا بيعمل أفلة الجامدة جدا إلا الكواكب في السماء سمعهم بيطلع لفوق الكواكب في السماء سمعهم وكأنما هو البعد بين الأرض والسماء بنرجع تاني طولوك يا ليل ويأثروك يا ليل بالسهد والافكار والشمس بعد الليل تطلع عليهم نار وتتفرج على قفلة تانية من زكريا وكلسوم في كلمة نار مخيفة يرجع من وراها للنهواند عشان يقفل الكوبلي ويقولوا بعد طول الليل تقول لهم يا ليل ويدينا قفلة الكوبلي من مقام النهواند نسمع الجزء الثاني. بايب وحده وغان حزين ايشكي ايشكي ها We'll have God We'll have God على القفلة الحلوة المهم الجزء اللي بعد كده القسم التاني من الناس من العشاء اللي بيقصروا الليل او اللي بيقصر عليهم الليل ويقصروا كليل بصحبة هنية على وتر رنان للصبحية فيهم يا ليل خل نعطف على خلو يقولوا لحن الشوق وخله يقولوا يا ليل يا ليل ويقصروا على هنا وسرور والشمس بعد اللي تطلع عليهم خلي بالك دي المقابلة بتاعت ويطولوك يا ليل بالسهد والأفكار والشمس بعد اللي تطلع عليهم نار ماشي. عم زكريا حل المشكلة ازاي راح مغير المقام راح على السيكة ساب الرصد خلص راح على وراح مغير الرتم من الوحده الكبيرة للمقسوم النشط ورح عامل مزيكة نا, نا نا نا نا نا نا نا أنشط وحال الطرب. وحالة طرب وحالة صرور ومرح وفي نفس الوقت مش ناسي الغنى هي بقى التانية دي السبتم وكلسوم دي مشكلة الوحدية بقى أنا هفرقكم على حاجة برضو تقعد تقول لي ما هي بتعيد كتير ما هي بتعيد واحد يقول لي كده أقول لك طب بص أنا هسمعكم حتة اللي هي ايه ويقصروك يا ليل مش اكتر اهي اهي بتاعها ثانيتين ويقصروك يا ليل بتقولها اربع مرات نسمع الاربع مرات ونتفرج عليهم يا طرى عادت اهم ورا بعض ثانيتين بيتكرار اربع مرات نسمع الاولى يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> باشماندس الله،, الله الله الله الله ادي واحدة هي يا ليل بس كده سادة عليها حتة اصغيرة يعني ده لزوم الدخول طب نسمع التانية مهندس؟ يا مهندس؟ يعني الاختلاف في القفل طب تيجي نسمع التالتة والرابعه سوا يا مهندس ونحاول احنا بقى وإحنا بنسمع نقول اختلفت ولا ما اختلفتش؟ نسمع؟ يا, يا شيخة والنبي جمالك ملوحل. مهم نرجع اللي كنا بنقوله اتفرجوا طبعا على يا ليل دي فرصة عمر الشيخ زكريا كمية الليالي الموجوده وفرصة عمر الست شخصيا كمية الليالي الموجوده اتفرجوا بقى على ابراهيم عفيفي اللي انا عمال عم احكي لكم عليه ده الحته بتاعت فيهم يا ليل يا ليل بيغير تكنيك العزف على الرق ويعزف الدم التقليدية اللي هي تثبيت الـ الـ الـ الريتم تثبيت الوحده جوانا ويكتم الرق يقول ببق. فجأة يروح مغير طريقة تفكيره فجأة يروح عامل دموم وتكوك فجأة يروح عامل دموم ونحاس شغلانة سيرك منصوب وراء السيتم وكل سوم الرجل براهيم عفيفي ده المهم تعالوا نسمع الحتة بقى بتاعت ويأثروك يا ليل على هنا والسرور الله الله الله الله شفتوا أخوانا والنبي شفتوا المقامات العربي وجمالها شفتوا الصبع المسئي ده شفتوا استعمال الأسلحة المختلفة لدى المطرب تعريض الصوت البحة حتى استعمالها الأفلة المتزحلقة أو المتدحرجه اللي هي جليسندو يعني متزحلقة اللي هي قالتها وينزلوا كاليل امتا لي لويس بتتحرك ببساطة بين حرفين موسيقيين يوصلون لفوق تاني حاجة غير معقولة إزاي, ازاي العقل البشري بيعرف يدي كل هذه الاوامر وازاي الحنجرة بتعرف تلبي بهذه السرعة وبهذا بهذا الحياة الكمال او ما يقارب الكمال شيء معجز معجز ما فيش كلام معجز أصدقائي ويدركني الوقت وبسيفه القاطع يدشدش مزاجي أنا فعلا متسلطن ومزاجي عالي بجد شيء فظيع اللي جاي يا جماعة والله بتقول موال بتقول يا ليل بتقول من, من،, من السيكا ومن درجة السيكا الشرعي الرسمي ومعها الصالح ومعها الحفناوي والاتنين بينين ورا إيه الشجن ده وايه المزاج العالي ده وايه الحلاوة دي وايه الفكر الفظيع ده وفي وسط ده كله مش ناس يا جمهور من الشجن الى الحركة النشطة الى المرح والتسقيف مع الموسيقين اتنقلوا من حالة الحالة ازاي في اقل من ثانية فهموها وتن كله اتقلب معها الجمهور كمان في اقل من ثانية فهمها وراح معها تعال نسمعوا الحتة دي, زو... نسمع دي صغيري يا جماعة في كده كلمة صغيرة بقى في فودن ولدنا عازف القانون الشباب السر في في الشجن في لاس عيت عبدو صالح هنا حرف الله بيمول يا جماعة زود الحرف ده شوية زوده شوية فادث سيكا طعم مايل ناحية الإيراني كده شوية مايل ده طعم غريب ودها أرصة أرصة في القلب عدل المهم كالعادة لن أستطيع أن أكمل كل الاغنيه فحاسبكم والجزء المتبقي من وقت البرنامج نستمتع باقصى ما يمكن الاستمتاع به من هذه الحفلة الجميله جدا لاغنيه اهل الهوايليل <تصفيق> I'm sorry. I وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انهم عدنا باذن الله وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لقصة برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي مع تحيات دولة أبو الفتوح